قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟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 إِ الو لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيئ إِ اللهَّه عَليمُم بِماَا يَفعللون وَمَا كانَ هذا القُرآن أَ يُفْتَرَ مُِون اللههِ وَلَ تَفْصدْدق الذي بَيْنَ يَدَ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 كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا ومنهم من يَسْتَمِعُونَ إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون